قال دخلوا في أمة قد دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارتم فيها جميعا حتى إذا دارتم فيها جميعا قالت أخرى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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا مكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 ونودوا أن تركم الجنة أولفتموها بما كنتم تعملون